أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما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 ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما الا به لغير الله فمن اضطر غير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 119. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 110. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة كَمَا أَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ افْتَرَوْا فِي الْكِتَابِ لَفِي